يا من إذا جن الظلام دعوته يا من خلق أنت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمد سبحان من من نطفة سوا وقالت الجن والانسان أنت الإله الواحد الفرد الصمام سبحان من من نطفة سواني وقالت والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جلال أدياني ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلاني رباه تعالى ذنبنا زلة شاهد عليها لساني أباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم زلة شاهد عليها لساني يا من إذا جنّ الله من خلقت الجن والانسان أنت الإله الواحد الفرد الصمام سبحان كم كنت في الدنيا أحب جمالها كعروسة فستانها الأزمان نلهو ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابت العينان ورأيت أو دي صغارا حولنا من في عطفه رباني وذكرت أيام وكانها سبحان من جعل السنين جن الظلام دعوته وذكرت اجيالا فنت من قبلها تركوا المتاع وجفت الودران كانوا يعيشون الحياه على امل يلهون في الانعام والاوطان يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصيرك سبحانك الواحد الديناصر So what? Uh...